بنين واجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ما لهم لا ترجون لله وقرا وقد خلقكم اضوار الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طبقا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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطٍ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلَهُ فِجَاجَةٌ قَالَ رُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إلَّا خَسَاراً وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبْرًا وَقَالُوا